صباحكم الله بالخير إذا كنت تسمعونا الصبح ومساكم الله بالخير إذا كنت تسمعونا في المساء معاكم حسين الكهين برنامج دوانية أصول ومعكم زهرة المطوع من, دو... من برنامج دوانية أصول طبعا اليوم راح نتكلم عن قواعد الأمرو مكملة لتعرفون هيمون ياية أنا راح أتذكركم أقول لكم هي ياية من كتاب نظرية القانون متفرعة من القاعدة قانونية يعني الأصل هو قاعدة قانونية للأم بس لها خوات و لها أنواع ممكن تقولين يا زهرة شو هي لأنواع الخوات؟ أكيد ممكن ومستمعينا يستهلون أن نعطيهم المعلومات كثر ما نقدر القواعد القانونية لازم نتذكر أنها تنقسم لعدة أنواع حسب إصدارها أو حسب مضمونها أو حسب القدرة على المخالفة فالقواعد القانونية حسب كتابتها أو حسب صياغتها تنقسم لقواعد مكتوبة وقواعد عرفية وحسب مضمونها وموضوعها تنقسم أيضا لقواعد موضوعية وقواعد شكلية أو إجرائية واليوم طبعا رح نتكلم عن ثالث فرع من حسب المخالفة هي القواعد الآمرة والقواعد المخالفة أنا حسب ما عرفت أنتي رحتي سويتي استطلاع مع طلبة كلية حقوق خليتي أراهم شو رأيك برا؟ طبعا أنا سويت الاستطلاع مع طلبة أو طالبات كلية الحقوق ومو متح في طالبات كلية الحقوق لكن بصراحة وكامل حقين قال أن طالبات الحقوق كانوا بجدارة كانوا مثقفات وكانوا ملمين بالمواضيع القانونية فاكتشفت صراحة وعيهم القانوني واكتشفت أيضا قدرتهم على الإجابة والقدرة أيضا على مخالطة النظري بالواقع فإليكم هذا الاستطلاع حسب دراستك في السنوات السابقة وحسب معلوماتك يمكن مرت عليك معلومة القواعد الأميرة فممكن تعرفين ليش إنه إيه القواعد الأميرة؟ القواعد الأميرة يعني هي القواعد اللي لا يجوز الأفراد إن مخالفتها وهي مرتبطة بالدولة إنزين فعشان كذي إنه يعني لا يمكن حتى إن يخالفونها الأفراد أو لا يجوز الاتفاق على مخالفتها. جميل جدا. ممكن تعطينا أمثلة بسيطة على القواعد الأميرة القانون الجنائي. أي جميل. والدستوري أعتقد. أي. بس يعني هذا اللي أذكره القواعد المكملة إذا سوحته. القواعد المكملة هي القواعد اللي يجوز الاتفاق الأطراف على خلافها. قلتي إن يجوز اتفاق الأطراف على خلافها. ليش يجوز الاتفاق الأطراف على خلافها؟ لأنها لا تتعلق بالنظام العام لذلك يخص المشرع أنه يجوز اتفاق الأفراد على خلافها تتعلق من مصالح خاصة فيهم صحيح طيب ممكن تعطيني أمثلة على القواعد المكملة لتغضح الصورة قواعد المكملة مثل عقد الإيجار حتى تكون تكلفة الإصلاحات في العقار على أصلاً على صاحب العقار، ولكن يجوز اتفاق الأفراد المؤجر والمستأجر على أن تكون هذه الإصلاحات على المستأجر المتفق بالعقد. ردينا لك في برنامج دوائر الوصول. بعد ما سمعناه الاستطلاع يعطش العافية زهرة على هذا الاستطلاع. فهمنا كذا شغلاً الاستطلاع. أن قواعد الأمر مكملة. في فرق بينهم بسيط. قبل ما نشرح مش الأهمة، إن قاعدة الأمر هي دائما ملزمة قاعدة مكملة مو دائما بجاء في استثناءات عليها، بس قبل ما نشرح استثناءات وشون تكون ملزمة وشون ما تكون ملزمة، حبينا أول شيء نوضح شو قاعدة الأمر، شو تفاصيلها وشون قاعدة مكملة وشون تفاصيلها. زهرة شايس قولي شنو قاعدة أمره؟ ااا نوع من القواعد اللي راح نشرحها هي القواعد الآمرة وهي القواعد اللي تأمر بسلوك معين أو تنها عن سلوك معين. بحيث لا يجوز للأفراد الاتفاق على خلافها وإذا اتفقوا الناس على خلاف هذه القاعدة يعتبر هذا الاتفاق باطلا بطلانا مطلقا طبعا ممكن يثير هالشيء تساؤل البعض إن ليش نخليناها باطل لأننا راح نقول لكم إن خليناها باطل لأنها تمس المجتمع وتمس النظام العام وهذه ما تمس فقط الأفراد أو تمس الشخص نفسه لكن تمس المجتمع كله لذلك خليناها قواعد آمرة ممكن راح نتكلم عن نطاق تطبيق القواعد الآمرة القواعد الآمرة نجدها كثيرا في القانون العام صورها نتكلم عن صورها حسين قبل ما تكلم عن صور قواعد آمرة ودي وضع شام شغل قلتيها عن نطاق قواعد آمرة طبعا نطاق ممكن في كل فروق قانون العام وفروعنا الخاص. حبيت اوضح كذا مثال حكيت الطالب نفسه يا جاي يسمع إن الحين فروعنا العام مثل جستوري إداري جنائي في فروعنا الخاص يتنظم علاقات الخاصة بين الأفراد أو بين الجماعة هي أحوال شخصية تنفيذ العقود العمل غير مشروع. طبعا هذا كله يعطينا أمثلة عن قواعد الأمر لما نعرف شو نعرف إن هالشغلة جدا على قواعد الأمر فاكيد إحنا لازم نعرف إن تكمل أحوال شخصية أو جستوري أو إداري أو جنائي. بعدها هبى توضح كده شغلة عن صور قواعد أمرا ممكن تكون قواعد أمرا إيجابية وممكن تكون قواعد أمرا سلبية قواعد أمرا إيجابية هي تأمر لتنفيذ العمل إنه لازم نسوي هالشغلة تكون أمرا مثل رب العمل المدير للشغل إحنا متفقين على هالشغلة واحدة إنه المدير وشغل لازم يعطي حق الموظف قدامه يعطيه ما راتب هذا حسب قانون العمل ما يصير تفقون بينهم ترى قدامه يعطيك راتب يعطيك شيء معنوي مثلًا يعطيك هدية يعطيك أي شغلة ثانية ما حين فعك لانه لازم يكون شيء رسمي وهو دفع الاجره نفسه في قواعد امره سلبية هي تنهى عن القيام بالعمل مثل قاعده تنهى عن تقاضي الفوائد في القانون المدني ما يصير ناخذ فوائد من القروض سولفنا عن تعريف القواعد الامره وشنو نطاقها وشنو صورها ايش راي زهره تعطيني أمثلة على قواعد امره بس ما قلت لي قبل تحكم البرامج سبق وقلنا ان القواعد الامره تسيطر على فروع القانون العام وقلنا أيضا أن من فروع القانون العام هو القانون الجزائي أو القانون الجنائي فمن أمثلة القواعد الآمرة الواردة في القانون الجزائي أو الجنائي وهو تحريم القتل فما يجوز أن اثنين يتفقون على قتل شخص معين أبدا وأي اتفاق أن يقتلون الشخص أو أي اتفاق يخالف هذا القانون يعتبر اتفاق باطل بعد ما عن قاعدة الأمرة وشنو نطاقةها وشنو صورها. عطيت مثال عن رب العمل وهو مدير. حين زهرة ودي أقول لك شغلة. حين أنت رحتي توظفين بشركة. حلو؟ قلت أقولتيه ما ودي أتوظف عندكم. والمدير قال لك أنا ما أعطيش معاش. أعطيش هدية. أعطيش شغلة معنوي. نفس مثال قلت عنه. فأنت شنو رأيك على الشغلة؟ هل م... الناس ما فهمت مكليامي؟ هل يصير ولا ما يصير؟ حسب سؤالك أول شيء لازم ننظر للقاعدة القانونية. لاحظنا أن القاعدة القانونية قاعدة أمرة. حيث أنه يجبر رب العمل على إعطاء الأجرى للعامل ففي حال أنه اتفق على خلاف ذلك أو اتفق أنه ما يعطيه الأجرى أو يعطيه هدية أو إلى آخرة لا يجوز لأن هذا يخالف القاعدة القانونية الآمرة وفي حال المخالفة رح يعرض الإنسان أو يعرض رب العمل نفسه للمسؤولية وللمحاسبة شذي نقدر نأخذ فاصل؟ بعد ما نرجع من الفاصل راح نشرحلك بعض قواعد مكملة. شنو أهميتها؟ شنو طاقها؟ ما مدى ملزاميتها؟ بعد ما رجعنا من الفاصل تكلمنا لكم عن قواعد الأمرة وهي دائما تكون ملزمة. راح أتكلم حين عن قواعد مكملة. قواعد مكملة إن ممكن الأفراد يتفقون على خلاف هالشيء إن ممكن مثلا أنا الحين شخص جيت اتفقت مع زهرة أنا مسوي شغله ممكن اتفق على خلاف هالشيء مثلا أنا اتفقت وياها إن مسوي عقد أو أي شيء ونسينا إنه كامل العقد مثل الثمن وين البيع وين طبعا هذا مكمل تيجي تكمل هالشيء عشان تساهم في حل مشكلة بين الأفراد إن ما يتواجهون بز زهرة أنا شرحت عنو تعريفها شرحت عن أهميتها بس مو عارف هي سقة عدا فرقان العام أو فرقان الخاص هل في فرق بينهم ولا ممكن تصير بس علاقات العقدية ممكن توضحي لي هالشيء وتوثين حق الطلاب وبغيت أعرف ان هل هي ملزمة للأفراد هل في استثناءات عليها ولا لا في شغلة تستحق الذكر حسين ان القواعد الآمرة مثل ما قلنا انها تمس مصالح المجتمع كله ومن باب حماية مصالح المجتمع خليناها آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها لكن القواعد المكملات تمس مصالح الأفراد وتمس مصالح الأشخاص لذلك خليناها مكملة ولم نجعلها ملزمة سألتني عن نطاق تطبيق القواعد المكملة نطاق تطبيق القواعد المكملة نجدها كثيرا في القانون الخاص لأن مثل ما قلنا أن القانون الخاص أو القواعد المكملة تنظم مصالح الأفراد والقانون الخاص هو القانون اللي ينظم مصالح الأفراد ونجدها أيضاً كثيرا مو أيضاً كثيرا في المعاملات المالية وفي العلاقات المالية والحين رح نتكلم عن موضوع الإلزامية وهو أكثر موضوع يشكل قموض عن طلبة الحقوق ويثير تساءلهم وأنا بالنسبة لي مو واضحة هالنقطة كثير فتقدر تشرحها لي يا حسين؟ خلينا نوضح لك كذا فكرة قواعد مكملة ممكن تكون ملزمة ممكن تكون غير ملزمة عكس قواعد الأمر هي دائما تكون ملزمة مطلقة قواعد مكملة ممكن تكون ملزمة الاطراف يتفقوا عليها صراحة أو إذا أخفلها الاطراف مثلا ما تتفقوا على خلافها ولكن في الأشياء قلة لازم تعرفينها عدل إن هي تكون غير ملزمة يتفقوا على ما يخالفها راح أتكلم الحين عن مدى الزامية قاعدة قواعد مكملة قواعد مكملة كأصل هي ملزمة ولكن الزاميتها نسبية بمعنى ان حسن موقف الاطراف نفسهم مثل موقفي انا وياتش موقف الاثنين يتفقون إذا تبعنا ان هذه الشغلة صراحة طبق قاعدة مكملة تتحول لقاعدة امره ولكن اتفقنا على خلاف هالشيء على خلاف قاعدة مكملة تستبعد لكن في شغلة مهمة وانتي بكي لا تدري ليش انها هي لزاميات نسبية تنظم مسائل ثانوية اي ترتبط بصالح الافراد خاصة وليس ذات علاقة مصلحة عامة أحنا ودي نتكلم عن شغلة في فرق بين مصالح في فرق بين قواعد الأمر قواعد مكملة ودي نوضحيلهم كذا شغل عن الفرق من حيث البصالح من حيث الآداب العامة من حيث شو نعرف أنا الحين مثل أنا الحين كحسين لما شوف قدامي نص قانوني شو نعرف إن هذا قاعدة أمر قاعدة مكملة اللي عرفت أنا في ترك معين أو كلمة معينة بالنص هذا اللي جاتيها تعرفين هاي قاعدة أمر أو قاعدة مكملة ودي توضحيلها شغل أنا مفاهم وأعتقد معدقة على قدامي مساعطية نص، راح يقول هذا شنو؟ يقولي ما أدري. راح أرف من البرنامج نفسه. في عدة طرق نقدر من خلالها نفرق بين القاعدة الآمرة والقواعد المكملة. أول معيار للتفريق بين القاعدة الآمرة والقواعد المكملة هي المعيار اللفظي أو المعيار المادي. وهو عن طريق صياغة نص القاعدة القانونية فمن خلال نص القاعدة القانونية ومن خلال الفاظ القاعدة القانونية نقدر نميز بين القاعدة القانونية الآمرة والقواعد القانونية المكملة يعني مثلا في الفاظ معينة مجرد أن نقراها أو مجرد أن نسمعها نقدر نعرف أن هذه قاعدة آمرة أو مكملة مثلا يقع باطلا أو لا يجوز أو لا يجوز الاتفاق على خلافها هذه الفاظ مجرد أن نسمعها أو مجرد أن نقراها راح نعرف أن هذه قاعدة آمرة قاعدة مكملة أيضا لها الفاظ تدل عليها مثلا ما لم يوجد عرف بخلاف ذلك أو ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك فهذه الفاظ بمجرد قراءتها أو مجرد استواحها نعرف أن هذه قاعدة مكملة حسن، ماذا عندك شيء جديد؟ وانت قاعد شرحين قاعد لك على المغردين عندنا بالتويتر في واحد سأل سؤال حاط عندنا مادة فهي يقول هذه هل هي قاعدة آمرة او قاعدة مكملة حسن ما قلت قلت فالمادة هي يقع باطلا كل اتفاق على تغاضي فوائد مقابل انتفاع مبلغ منقود فانا اقول لك حسن ما اشرحت الاستاذة زهري يقع باطلا كل اتفاق على تغاضي دام في كلمة يقع باطلا هذا نفهم منه هي قاعدة آمرة وفي مثال ثاني حاط لنا ماده هي طويلة بس الترك اخر شيء عكس الاولى الاولى يقى باطن الاتفاق يتطشي اول شيء فهني معناته مو مو مو لازم تي اول شيء ممكن تي اخر شيء مثلا اذا كان محل التزام دفع مبلغ نقود التزام المدين بقدر عددها المحدد في عقد دون يكون التغيير في قيمته اثر بقوسين ولا اتفق على خلاف ذلك ومعناه ان هاي قاعدة امره اذا تفق خلافها تقع باطله بطلان مطلق ما يصير نقول وهم كاتب على القوال مكملة كمثال نفقات التسليم تكون على البائع ما لم يقضي اتفاق أو العرف بغير ذلك الحين آخر مادة لحظ ما لم يقضي اتفاق أو عرف بغير ذلك يعني معناته هنا إن هي قاعدة مكملة لأنه فيه ما لم يقضي مثلا إذا اتفقت على خلاف هالشيء نفقات التسليم اتفقت ترى مع البائع مثلا يا زهرة أنا شايت إنه شغله شوف نفقات تسليم ما تكون عليهش علي أنا أو عليك هي معناته هي قاعدة مكملة عرفت وشلون ففي شيء ثاني بعد اللي لم يحدد متعاقدين تاريخ بدل إيجار كان تاريخ العقد هو المعتبر هني ما بناقش المدني هذا يكون نهيه قاعدة مكملة بس صرنا نجينا في فرق بين قاعدة الأمر القانوني المكملة من حيث المادية لكن هالشيء منتقد ليش؟ انتقدوا لأنه مو كلنا نصير إنه فيها كلام وهني زين شنو نعرف؟ مثلاً ما دا ما فيها يقع باطلا ما فيها لا يجوز ما فيها لا ما لا يوجد عرف شو نسوي هني هل نقدر نفرق؟ إيه نقدر تقولوا طريقة ثاني وهو العيار الموضوعي انا قلنا لك بالعيار المادي إذا ما عرفنا معيار المادي مو مشكلة في شيء ثاني ساعدنا بمعيار موضوعي الحين ان شاء الله اشرح لك المعيار الموضوعي بين هالفاصل الحين بنوضح لكم في حالة ما وجدنا لفظ معين أو لقينا كلمة معينة تدل على القواعد الامرة والمكملة، ففي طريقة ثانية هي الطريقة الموضوعية ننظر لموضوع القاعدة نفسها ومضمون القاعدة نفسها، فإذا كانت قاعدة تتعلق بالنظام العام والآداب تعتبر قاعدة اميرة، وإذا كانت قاعدة تتعلق أو لا تتعلق بالنظام العام والآداب تعتبر قاعدة مكملة. تقدر توضح لحسين شنو معنى النظام العام وشنو معنى الأداب العامة؟ أكيد راح أوضح لك أو شي بقولك عن فكرة النظام العام أنا بقرأ تعريف كأصل كمفهوم أو لك أشرح لعب بالتفصيل قلت النظام العام هو مجموعة مصالح العامة الأساسية التي يقوم عليها كيان المجتمع والتي يتوجب على الأفراد احترامها بضرورة حتى لو كان ذلك تضحية بمصالحهم مصالحهم الخاصة فإذا خرجوا عن هذا النظام باتفاق خاص وقع هذا اتفاق باطل بطلان مطلق كمثال المصالح مكونة فكرة نظام عام مثلا مصلحة سياسية نظام الحكم مصلحة اجتماعية نظام الموارد والأمن مصلحة اقتصادية اقتصاد السوق والاحتكار مثلا اذا اتفقنا نروح نحتكر سلعة معينة هاي الشيء يتعلق بالنظام العام فأي اتفاق يتعلق بالنظام العام من إن أنا وياك يلا نروح نشتري شغلة نحطه عندنا نحكي رأي ما زاد سعرها نضلّحه يعني إيش راح يصير هذا اتفقنا باطل بطلان مطلق لأن شيء يتعرض مصلحة العامة أنا شرحت الحين عن نظام العام وشون تعريفه وشلون نعرف إن هذا شغلة نظام العام سواء بالسواء بالحكم أو بالاقتصاد القومي أو بالاحتكار مثلا إذا احتكارنا شيء ما قلت لك في الحين شغلة في فكرة الآداب العامة إذا خالفناها راح يكون قاعدة مكملة أحببت أوضح شغلة إن المعيار ما دي منتقد أنا لكم ليش الحين ذيالنا نص ما في ما لم يقضي اتفاق أو عرف بغير ذلك أو يقع باطلا شنو نسوي شلون نعرف إن هذه قاعدة آمرة أو قاعدة مكملة فهني في مشكلة بس في حل لها وهو حسب معيار الموضوعي طبعا هين أنا ودي زهرة شوي تشرحين نبدأ صغيرة نبدأ؟ ودي زهرة تشرحين فكرة صغيرة عن موضوع الحلقة الياية عشان الطلاب نفسه بيعرفون شون نحن نتكلم شون نحل المشكلة وفق المعيار الموضوعي ان شاء الله والمعيار الموضوعي راح نتطرق فيه حق موضوع القاعدة القانونية ومضمون القاعدة القانونية وليس الفاظ القاعدة القانونية لأنه مثل ما تفضلت وقلت أن بعض القواعد القانونية ما فيها الفاظ أو ما فيها عبارات تدل على أنها آمرة أو مكامرة وفقا للمعيار الموضوعي إذا كانت قاعدة تتعلق بالنظام العام والآداب تعتبر قاعدة آمرة وإذا كانت قاعدة لا تتعلق بالنظام العام والآدم تعتبر مكملة بحلقة هذه شرحنا تعريف قاعدة الامر تعريف قاعدة المكمله القاعدة, القاعدة الامر المكمله جايه من وين من نظريه قانون قواعد قانونيه تحتها قواعد امر مكمله شرحنا شنو الفرق بينهم شنو الانتقادات اللي صارت على النظريه عفوا على القاعده الامر نفسها شلون اعرف قاعده امر شلون اعرف قاعده مكمله شرحنا شنو اهميه القاعده الامر شنو اهميه القاعده المكمله هذا كله عرفناه بحلقه اليوم ان شاء الله استفدتوا وما قصرنا ذكال عليكم ان شاء الله كفينا ووفينا وسمحونا للكسور كان معاكم اخوكم حسين لقهم